الا الى الله تصير الامور حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في إم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضي مثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض أرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء قدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوده ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقذنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزا إن ال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 أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسلون وَقَالُوا لَوْ شِيئَ الرَّحْمَالُ مَا عبدناهم مَا لهم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بل قالوا إِنَّا وجدنا اباءنا على امه وَإِنَّا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من النذين الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا ابا انا على وَإِنَّ على آثارهم مقتدون قل أَوَلَوْ جئتكم بأهدي مما وجدتم عليه آباكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 أهُم الحق قالوا هذا سحرو وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قدين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 لأنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فانا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على جراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسلون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 فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نذيهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادي فلعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتدنين فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا االهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو الا عبد أم عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا زراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف أحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهل أنفس وتلذ لعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ونجويهم بَلِي وَرُسُلُنَا لديهم يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ ولد فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ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 وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم لَيَقُولُنَّ يقولون الله فإن يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَقّ والكتاب وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ